إذ قال موسى لأهله إني أنستنا را سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا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 سوى الطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نملة قالت نملة إيا أيها النمل دخلوا مساكنكم ودخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده لا يحطم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلي برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سنا ظر أصدق أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فاظر ماذا يرجعون.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 قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك, والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلها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 من الكتاب أنا آتيك به قبل أي يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني لي أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن رَبِّ غَلِيُّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرُ لَهَا عَرْشَهَا لَنْ ضُرَأَه تَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لن بيتنه وأهله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 انظر كيف كان عاقبة مكرهم ان دمرناهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون فإنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن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 قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَى أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله, أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهٌ مع, أإلا مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ الْبَأْسَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ فَإِلَٰهُكُمْ مَعَ اللَّهِ قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون ام يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الا مع الله تعال الله عما يشترون أم يبدأ الخلق ثم يعيده أم يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ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 أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا, إن هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 قائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه له دو ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينه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 إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم داء من الأرض تكلمهم, تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا ممن يكذب يكذبوا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآياتي. قال كذبتوا بأيات ولم تحيط بها علم أما ذا كنتم تعملون أما ذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم ما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لايات ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ من صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من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 الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتل القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقول الحمد لله وقول الحمد لله سيوريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون